مَيْ يُطعرَسُول فَقَداء طَعَى اللهَّ وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أأَرسَلناكَ عَلَيْهِمُ حَفظَ وَيَقولُونَ طاعةُ فَإِذاَا بَرَزُ مِنْ عِن دِكَ بَّةَ ط إِفَةُم مِنهُم غَيرَ الذي تَقول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 فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ لا لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يُكَفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا مَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَتَي يَكُلُّهُ نَصِيبٌ مِّن ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتموا بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا